يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ one يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يعلمون اموالا ناسبر إنِ كَثًا مِنَ أَحذَ وَرُون الذَ لَ قُونَ أَم وَلًَا النَّاسِ بالباطل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 key Yaù mayjor أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن dam um. وقاتلوا المشركين كاف فتنكما يقاتلونكم كاف